قالت عائشة رضي الله عنها قام الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي قالت قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك قالت فقام فتطهر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 أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَاتٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذيينَ يَذكرونَ اللهَّه قِيامَ وَق دَوْ وَعَاجُم بِهِم وَتَفَكرون وَتَفَكررونَ فِي خَلْقِ السمواتِ وَالْأَرضِ رَبَّّن مَا خَلَقتَ هذا باقِلا سُبَبحَانكَ فَقِنَا عَذاابًا الن ما قيمة الليلي لا تتلى به السغر ولا يقلب في آياته البصر ما قيمة الليل لم تذكرك ظلمته ما قيمة الليل لم تذكرك ظلمته بوحشة القبر يا من كان يعتبر بوحشة القبر يا من كان يعتبر أستغفر الله هل قد ظفرت بها في هجعة الناس إذ يغشاهم السحروا استغفر الله هلا قد ضللت بها في هجعة الناس إذ يغشاهم السحروا إذ ينزل الله رب العالمين كما إذ ينزل الله رب العالمين كما قالت ماذا كنن الاخبار والاثر قالت بذاك لنا الأخبار والأثر ما قيمة الليل لا تتلى به السور ولا يقلب في آياته البصر ما قيمة الليل لا تتلى ولا يقلب في اياته البصر ما قيمه الليل لم تذكر كظلمته ما قيمه لم تذكر كظلمته بوحشه القبر يا من كان يعتبر بوحشه القبر يا كان يعتبر يا من يرى العيش في الدنيا وزخرفها هل اخلدنا كما حازوا عمروا يا من يرى العيش في الدنيا وزخرفها هل اخلدنا كما حازوا وما عمروا الليل ليلك بالاذكار تعمره الليل ليلك بالاذكار تعمره ودعى ملذاته الاخرى لمن فجر ودعى ملذاته الاخرى وغمسة في لبن الرمان تغمسها تنسيك كل نعيم ذقته سقر كل نعيم ذقته سقر وغمسة في جنان الخلد خاطفة وغَمْسَةٌ فِي جِنَانِ الخُلْدِ خَاطِفَةٌ تُنْسِيكَ مَا كَادَتِ الأَيَّامُ وَالبَشَرُ تُنْسِيكَ مَا كَادَتِ الأَيَّامُ وَالبَشَرُ قيمة الليل لا تُتْلَى بِهِ الصُّوَرُ ولا يقلب في اياته البصر ما قيمه الليل لا تتلى به السور ولا يقلب في اياته البصر ما قيمه الليل لم لم تذكر كظلمته بوحشة القبر يا من كان يعتبروه بوحشة القبر يا من كان يعتبره ما قيمة الليل لو طابت دقائقه وأنت عم قريب سوف تحتضر والموت أقرب من حبل الوريد وقاد جاءتك من ربك الآيات والنذر وسوف تلقاه لا مال ولا ولد فعملا اخرا كها قد مسك الكبر و سوف تلقاه لا مال ولا ولد فعملا اخرا كها قد وسوف تلقاه لا مال ولا ولد fa'mal li'ukthra ka hadmastak al tibul wa sawfa ilqahu la